فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن ان لن يحور في هذا التفصيل بيان لمصير الإنسان نتيجة كدحه وما سجل عليه في كتاب أعماله وذلك بعد أن تقدم في الانفطار قوله وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم وجاء في المطففين قوله كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وبعده قوله كلا ان كتاب الابرار لفي عليين ثم جاء هنا بيان إتيانهم هذه الكتب مما يشير إلى ارتباط هذه السور بعضها ببعض في بيان مآل العالم كله ومصير الإنسان نتيجة عمله وتقدم للشيخ رحمه الله مباحث إتيان الكتب باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر عند كل من قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم في سورة الإسراء إلى قوله فمن اوتي كتابه بيمينه وبين أحوال الفريقين أهل اليمين وأهل الشمال وأحال على أول السورة وكذلك عند قوله جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه في سورة الكهف وهنا ذكر سبحانه وتعالى حالة من حالات كلا الفريقين فالأولى يحاسب حسابا يسير وهو العرض فقط دون مناقشة كما في حديث عائشة رضي الله عنها من نوقش الحساب عذب والثانية يدعو على نفسه بالثبور وهو الهلاك ومنه المواطعة على الشيء سميت مثابرة لأنه كأنه يريد أن يهلك نفسه في طلبه وهنا مقابلة عجيبة بالغة الاهميه وذلك بين سرورين أحدهما آجل والآخر عاجل فالأول في حق من اوتي كتابه بيمينه أنه ينقلب إلى أهله مسرورا وينادي فرحا هاء مقرأ كتابية وأهله آنذاك في الجنة من الحور والولدان ومن أقاربه الذين دخلوا الجنة كما في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم فهم وان كانوا ملحقين بهم الا انهم من اهلهم وهذا من تمام النعمه ان يعلم بها من يعرفه من اهله وهذا مما يزيد سرور العبد وهو السرور الدائم والاخر سرور عاجل وهو لمن اعطوا كتبهم بشمالهم لأنهم كانوا في أهلهم مسرورين في الدنيا وشتان بين سرور وسرور وقد بين هنا نتيجة سرور أولئك في الدنيا بأنهم يصلون سعيرا ولم يبين سبب سرور الآخرين ولكنه بينه في موضع آخر وهو خوفهم من الله في قوله تعالى قالوا انا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وهنا يقال إن الله سبحانه وتعالى لم يجمع على عبده خوفين ولم يعطه الأمنين معا فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة ولمن خاف مقام ربه جنتان فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ومن أمن مكر الله وقضى كل شهواته وكان لا يبالي فسيؤتى كتابه بشماله ويصلى سعيرا كما في قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال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 وقوله إنه ظن ان لن يحور هذا الظن مثل ما تقدم في حق المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ مما يشعر أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه هو الدافع لكل سوء والمضيع لكل خير وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة كما في مستهل المصحف من قوله جل وعلا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الآيات قوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لا لتركبن طبقا عن طبق الشفق لغة رقة الشيء قال القرطبي يقال شيء شفيق أي لا تماسك له لرقته وأشفق عليه أي رق قلبه عليه والشفقة الاسم من الإشفاق وهو رقة القلب وكذلك الشفق قال الشاعر تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم أحاذر الفقر يوما أن يلم بها فيكشف السثر عن لحم على وضمي والشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها فكأن تلك الرقة من ضوء الشمس هي الشفق ونقل عن الخليل الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة إذا ذهب قيل غاب الشفق انتهى وهذا ما عليه الأئمة الثلاثة في توقيت وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق وهو الحمرة بعد الغروب كما قال الخليل وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الشفق هو البياض الذي بعده وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيان ذلك في ذكر أوقات الصلوات الخمس عند قول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية ورجح أن الشفق الحمر ونقل القرطبي قولا قال وزعم الحكماء أن البياض لا يغيب أصلا وقال الخليل صعدت منارة الإسكندرية فرمقت البياض فرأيته يتردد من أفق إلى أفق ولم أره يغيب وقال ابن أويس رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر ثم قال قال علماؤنا فلما لم يتجدد وقته سقط اعتباره انتهى فهو بهذا يرجح مذهب الجمهور في معنى الشفق والنصوص في ذلك من السنة فيها مقال فقد روى الدارقطني حديثا مرفوعا الشفق الحمرى وتكلم عليه الشوكاني رحمه الله ثم ذكر من يقول به من الصحابة وهم ابن عمر وابن عباس وابو هريرة وعباده رضي الله عنهم ومن الائمه الشافعي وابن ابي ليلى والثوري وابو يوسف ومحمد من الفقهاء والخليل والفراء من اهل اللغة فانت ترى ان ابا يوسف ومحمدا من اصحاب ابي حنيفة وافق الجمهور وفي شرح الهداية ايضا رواية عن ابي حنيفة أما ما ذكره القرطبي ففيه نظر أي من جهة عدم غياب البياض فإن المعروف عند علماء الفلك أن بين الأحمر والأبيض مقدار درجتين والدرجة تعادل أربع دقائق وعليه فالفرق يسير بينهما والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام سوف نكمل بقية حديث المؤلف عن هذه الآيات في لقائنا القادم إن شاء الله لتصرم وقتنا دون ذلك فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته